أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أليس لامين غلبة الروم أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع كنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله يَهُورُ مِن يَشَاءُ هُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ وَعْدَ اللَّهِ لَا يُخْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله الزماوات والأرض وما إلا بالحق وأجل متنما وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان مِن الذين كانوا اشد منهم قوها واساروا الارض وعمروها اكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم وجاءتهم رسلهم بهدنات فما كان الله ليظلمهم فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةَ الَّذِينَ أَسَاءُوا ۚ أَن كَذَّبُوا بِ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 شُرَكَائِهِم شُفَعَاءُ وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِم كَافِرِينَ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا وَقالالِحَاتِ فَهُم فِي رَوْبَةِ يُقْبَوُ وَأَن الذيَّذينكَفَو وَكَذَّبُوا بِآياتِنَا وَإطَ إِ آثَِةِ فَأولائِكَ فيِي العذاابِ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 وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ وَمِنْ آيَاتِهِ ان خَلَقَ قَلَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ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 إن في ذلك لآيات لقوم يعصلون ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثُمَّ إِلَىٰ دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِّنَ الْأَرْضِ إِذَا أَنْتُمْ تَخْرُجُونَ وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَّهُ خَاضِعُونَ وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العجيز الحكيم ضرب لكم من أنفسكم هل لكم مما ملكت ايمانكم من شركاء فيما رزقناكم فانتم فيه سواء فانتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم انفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يحفلون بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله وما لهم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 منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشئكين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حب بما لديهم فرثون وَإِذَا مَسَّنَا ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُمْ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ دَعَوْا رَبَّهُمْ مُلِيدِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا أَذَاقَهُم مِّن رَّحْمَةٍ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بِرَبِّهِمْ لِيَسْفِرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَسَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ أَمْ أَنذَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا فَهُوَ يَتَكَلَّمُ بِمَا كَانُوا بِهِ يَشْقُونَ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّنَّا فَرِحُوا بِهَا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِلَىٰ هُمْ أولم يروا أن الله يبتق الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون فآفذ القربى حفظه والمسكين وبن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون وما آتيتم من ربا ليربوا في أموال ماس فلا يربوا عند الله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 هل من شركائكم من يفعل من ذلك من شيء وتعالى عما يسركون مَنَارَ الفَسادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ لِيُذِيقَهُمْ الذي الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلُ كان أكثرهم مشركين فأقم وجهك للدين القيم قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون من كفر فعليه كفره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 وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يُرْسِلَ الرِّيَاحَ مُبَشِّرَاتٍ وَيُنْزِلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي وَلَ قدَدَ أَْسَلنا مِن قَبَلِكَ ررسًُا إ قَوْمِهٍ فَد أوُهُ بِالبَيناتِثًَا تَقَن مَِّينَ أَجَمُ وَكَانَ حَفًّا عَن نَفّ المُؤمين الله الذي يُبسِلُ ل حَفَةُ فيِي سَحابًا فَيَب صُطوه في السَّماء فَيَب صطُوه في السَّمَا إكَ فَيَشَ وَيَجَعل كِثَة فَترَ وَدَفَ يَخج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 فَوَمُر إِلَى آيَةِ رَحْمَةِ اللَّهِ كَيْفَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ ذَلِكَ لَمُحِلُّ الْمَوْتَى وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا لَّرَأَوْهُ مُصْفَرًّا وَظَنُّوا مِنَ الْغَيْثِ يكفرون فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت بها بالعمل عن ضلالتهم إن لا يسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد نَجْعَلُ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَقْصِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَفُّوا غَيْرَ تَاعَةٍ كَذَلِكَ كَانُوا يُفْتَكُونَ وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد نبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون فيومئذ لا ينبعون الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعْذِرَتُهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ وَلَقَدْ مَرَّ مِنَ النَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ من كُلُّ مَثَلٍ وَلَئِنْ جِئْتَهُم بِآيَةٍ لَّيَقُولَنَّ من الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ هَذَا إن أنتم إلا مبطلون كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون فاصبر إن وعد الله حق ولا يتخف فنك الذين لا يوقنون